بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن رزقناهم ينفقون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 ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبطارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين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 ألا إنهم هم المصدون ولكن لا يشعرون وإذا قِيلَ لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون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 مثلهم كما الذي الذين استوقدنا را فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم نعم فهم لا يرجعون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 ولو شاء الله لذهب بتمعهم وأبطارهم إن الله على كل كيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويقطعون ما امر الله به ان يوصل في الأرض اولئك هم الخاسرون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 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينطرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 كل من طيباتنا رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قلنا دخلوا هذه القرية ركنوا منها حيث شئتم رغدو ودخل الباب سجدا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فردّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجلاً من السماء على الذين ظلموا رجلاً مِنَ السماء بما كانوا يفتكون وإذ استسقى مسال قومه فقل نضرب بعطاك الحجرة فجرت من هُنَّت عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كله وشربوا من رزق الله ولا تعتو في الأرض مفتديل. فإذا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا منا توبت الأرض من بق لها، من بق لها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 ذلك بما عطوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والطائبين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تطير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قال الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فاتارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 ثُمَّ يُحَرِّكُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قِيلَ لِبَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِتَاقَكُمْ لَا تَسْلِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ تُمْ أَطْرَرَتُمْ وَأَلْتُمْ تَشْهَدُونَ تُمْ أَلْتُمْ هَاؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ مِنْ دِيارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إلى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ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 بل الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا, وكانوا من قبل يستفحون على الذين كفروا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 غضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإلا قين لهم آمنوا بما أنزل الله قال نؤمن بما أنزل علينا ويكررون بما وراءه ويكررون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كُنتُم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخلتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يوجد أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر والله بطير بما يعملون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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان, وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولون ظننا وسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يوجد الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أي ينزل عليكم من خير من ربكم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 ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نطير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سعل موسى من قبل ومن يتبتل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل كثيرون من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسد من عذب أنفسهم حسد من عذب أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعطو وفحوا حتى يأسي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.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 إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نطرا حتى تتبع ملتهم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 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَالًا لِلْنَّاسِ وَأَنَّهُ وَاتَخَذُ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ وَعَاهَدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَحِرَ بَيْتِهَا لِالصَّائِفِينَ أَنْطَحِرَ بَيْتِهَا لِالصَّائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ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 ربنا وبعث فيهم رسلا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكّهم إنك أنت العزيز الحكيم وما يرى أبو عم لتي إبراهيم إلا من سفيه نفسه ولقد صفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين واطلبها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله الصالك مُدين يا بني إن الله الصالك مُدين فلا تموتن إلا وأئم مسلمون أَمْ كنتم شهداء اذ حضر يا طوبى الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واحق الهن واحدا ونحن له مسلمون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 قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُتي مُتا وعيسى وما أُتي النبيون لربهم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 قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلطون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلم أم الله وَبَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِلَّكَ أُمَّتُنَّ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَقُولُ السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى طراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات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 كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يثنو عليكم آياتنا ويذكّيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكنوا تعلمون فذكّوني أذكركم وأذكر لي ولا تكن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 إن الذين يقتنون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم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 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرامة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذالك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخالدين من النار يا أيها الناس كل مما في الأرض حلال طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم استبعوا ما أنزل الله قالوا بل نستبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون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 أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، وَلَا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. أولئك الذين استروا الضلالا بالهداة والعذاب بالمرفاه، فما أصبّرهم على النار.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 فآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين, والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموطون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم قصاص في القتلة الحروب الحرة والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمنع فيها له من أخيه شيء فاتبع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخصيص من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاط حياة ياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إلى حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف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 وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ حُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أثموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يستقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكمة لتأكلوا فرقة لتأكلوا فرقة من أموال الناس بِالْإِثْمِ وأنتم تعلمون.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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما سيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله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 ليس عليكم جناح أن تبتعوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرار واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واتغفر الله إن الله غفور رحيم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 هل ينظرون إلا أن يأفيهم الله في ظل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْد مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ ذين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة وَاللَّهُ يرزق مَن يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومندرين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 قُلْ إِنَّ هَمَّهُ مَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَاسْمُهُ مَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ عَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلِ إصلاح لهم خير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 وَإِنَّ عَذَمُ الْطَلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُثِهِنَّ فَلَا تَدْقُ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَيْكَثُمْ نَمَا قَلَّقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أي خاف إلا أي خاف ألا يقي ما حدود الله فإن خفتم ألا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدث به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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو ترحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا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 فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أذكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشحر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوه حدر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحيأهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون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 قالوا ربنا أفرغ علينا وصبروا وتبتع قدامنا وصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله وقتل داود جانوت وأتاه الله الملك والحكمة وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.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 الله لا إله إلا هو الحي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء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 قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وترابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكتوها لحما فلما تبين لهم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وَإِلَّا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِينَ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءٌ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 كَمَثَانِ حَبَّةٍ آنَبَتِ السَّبْعَةَ بِلَثِي كُلُّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِن نَّفَقٍ وَلَا أَذًى ثم لا يتبعون ما أن تقومن له ولا أدل لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا قوف عليهم ولا هم يحزنون قولهم معروف وموفرة خير من صدقتي يتبعها ألا والله غني يا أيها الذين آمَنُوا لا تضطن صدقاتكم بالمن والاذكى الذي يوفق ما له الناس كَالَّذِي يُوفِقُ مَا لَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فمثله كَمَتَنِ صفوان عليه تراب فأصابه واب فتركه صندا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهزل قوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بطير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من سحفها الأنهار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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيباتنا كتبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تجمعوا خبيث منه تنفقون ورثتم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد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 يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بثيماهم لا يسألون الناس إن حافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم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 فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهما ثلاث فلهما سَلَفَ وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار لهم فيها قائلون يمحق الله الربا ويوب الصدقات والله لا يحب كل كافر أتيم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 فإن لم تفعلوا فأزلوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء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 إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار ولا شهيد وَإِن تَفَعَلُ فَإِنَّهُ فُسُقٌ بِكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ وَيُعْلِمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى تَفْرِيقٍ وَلَمْ تَجِدُ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا فَإِن أَمْنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُتُمْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آسم قلبه والله بما تعملون عليم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 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أسرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت وعليها ما كتبت